صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين اساءوا يجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا شئكم من الأرض وإذا تمو, تمو أجنة في بطون أمماتكم فلا تزكوا.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 وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء لو ف وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبك وأنه هو أمات وأحيا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ ذَاتِ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعَارِ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا لُّولَا وَثَمُودَ فَمَا أَفَقَ وَقَوْمَنُ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أظلم وأطغى والموتفكة أهوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة لا أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون وَلَا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا فاسجدوا لله يعود بسم الله الرحمن الرحيم قد تربت الساعة إقد الساعة, اقتربت الساعة, اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن رواية يعرضوا ويقولوا ويقول سحر مستمر